يا أيها الذين آمنوا لا تستخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يحدي القوم الظالمين ترى الذين في قلوبهم مرضي يتارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا كائرة فأسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عند فيصبحوا فيصبح على ما أتروا قسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاترين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم, فسوف يأتي الله بقوم يحب ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون يُجَاهِدُونَ في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يخطيه مَن يشاء الله واسع العليم إنما وليه الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويختون الزكاة وهم راكعون ومن الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 قُل إِنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَسُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَأَطْعَمَهُمْ مِمَّا أُنَائِكَ شَرٌ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَانُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان وأكلهم السحت لبث ما كانوا يعملون لو ما ينهاموا الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السحت لبث ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغنونة غنت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك تهيانا وكسرا وألقينا بينهم الْعَدَاوَةَ والبغضاء إلى يوم الْقِيَامَةِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله ويزأون في الْأَرْضِ فتادا والله لَا يحب المفتدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقون لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الشورات ولئنما أنزل إليهم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 قَنَعْتُ أَسَعَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لقد اخذنا ميساق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاء وَيَطُولُونَ بِمَا لا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَريْقًا كَذَّبُوا فَريْقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَذِّرُوا أَلَّا تَفُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَظُلُمَاتٌ ثُمَّ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ كثير منهم والله بطير بما يعملون لقد كفر الذين قاموا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اهدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤاخذ النار.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 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ما يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئت ما قدمت لهم أن فتهم أن سخط الله عليهم لبئت ما قدمت لهم أن أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ما اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَجِدُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَدَاوَةً اليهود والذين وَلَا ولتجدن أقربهم موجة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورغبانا وانهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاغرين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 وكما رزقت الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم في مُؤْمِنُونَ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عفقته الأيمان فكفارته فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأوصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسن عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تموتون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاء المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحزنوا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا, وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله يا الذين الله بشيء من الصيد بالغيب فَمَنْيَتَذَّاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُذِّنُوا فِئَةً وَأَن تُحْمِلُوا وَمَنْقَدَلَنَّكُمْ مِثْلُ مَا قَدَلَ مِنَ الْنَّعْمِ يَحْكُو يحكم به ذواعد منكم حديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام متاكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليجوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز منذ انتقام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 قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله, فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون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 قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وطيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا يفترون على الله كذبا وأكثر ولكن الذين كفروا على الله وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رواه قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها آمنوا عليكم أنفسكم لا يضوكم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينفركم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمَنُوا شَهَادَةُ بينكم إذا حضر أحدكم الموت فِينَا الوَصِيَّةُ اثنان عَلَى عدل منكم أو آخران من غيركم. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم طيبه الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم, ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا فعبا إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب تهادة الله إنا إذا لمن الآفين فإن عفر على أنهما اشتحصا إذما فآخران يطومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيخذ ما لبالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما تدينا إنا إذا من الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخابوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واستقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله روت لك ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إِذْ أيتك بروح القدس, إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ علمتك الكتاب وَالْحِكْمَةَ والتوراة والإنجي وَإِذْ تخلق من الصين كهيئة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأسمى والأبرط بإذني وَإِذْ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَسَسْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِبَيْنَاتِ فَقَالَ الْلَّبِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الْلَّبِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْوَمُ مُبِينٌ فَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا اعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيت كنت أنت الرطيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباده وإن توفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصابقين خذقهم لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها, فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذبون والذي خلقكم من قين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون وما تأتيهم من آية آيات, آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أحنكنا من قبلهم من قرن مكتناهم في الأرض ما لم نمكت لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْمَتْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرٍ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْصَاتٍ فَلَمَسُوا بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وقالوا لونا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبذنا عليهم ما يلبس ولقد اتفزئ برض من قبلك فحاق بالنذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل في من الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض كتب على نفس الرحمة ليجمعنكم إلى يوم قيامة لا ريب فيه الذين خفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يقعي ولا يقعي قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم من يفرط عله يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو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 اننكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اسهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسرون فَهُمْ لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفزح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تدعمون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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكيمة أن يفطروا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يغلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا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 ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق ولو ترى على قال أليس هذا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة فوتة قالوا يا حسرتنا, قال يا حسرتنا على ما فرقنا فيها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 وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأسيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 قل إن الله قادر على أن ينجل آية ولكن أكثرهن لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثالكم ما ترضىنا في كتابه شيء ثم إلى ربه يحشرون ما ترضىنا في كتابه شيء ثم الى ربه يحشرون والذين كذبوا باياتنا قوم في الظلمات من يشاء الله يضلل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 فلولا إِذْ جاهم بأس لا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نتوا ما ذكروا به فتحنا عليهم إِذَا كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا مبلسون فقطع دادر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبطاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كنظر كيف نطرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل يخلف إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا طوف عليهم ولا هم يحزنون بآياتنا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا يُوحَى إِلَيَّ أَفَلَا تتفكرون. وَأَنذِرِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ لَيْسَ لَهُم مِّن وَلَا كَفِيرٌ ۖ لَّيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا كَافٍ ۚ دون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك علي من شيء فتغردهم فتغردهم فتكون من الظالم وكذلك فتنا بعضا ببعض ليقولوا هؤلاء لنا الله عليهم ليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده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 قل إني على بينته من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم, إن الحكم إلا لله يبق الحق وهو خير فاطر قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم برغاني جه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في مل و وما تسقط من ورقة إن يعلمها ولا حب في قول الأرض ولا رطب ولا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 وينفركم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم رسوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحق وهو أسرع الحاسبين قل من ينسيكم منه لما في البل والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه من تشركون. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض اوظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفطرون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل قل لنبأ مستقر وسوف تعلم وإذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره وإما انتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولأوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دونه ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن عدل كل عدل لا يقل منها. ولا الذين أبطلوا بما كتبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. لهم شراب من حبيب وعذاب أليم جن بستهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أسنا قل إن هدى الله هو الهدى وهمنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة والتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلقت بالحق ويوم يقولهم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفه بحقور عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبرائيم لأبيه آذره. وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آجر أتتخذ أقناما آلهة إن أرات وقومك في ظلال مبين وكذلك من إبراهيم منبوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى رَبِّي قال هذا ربي فَلَمَّا أَفْلَصَ عَلَّاهُ حِبُّ الآكِلِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ تَهَزَّمَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أفل قَالَ لَئِن لَّمْ يهدني رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فظهر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صحيح. ولا أخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 وإسماعيل وليسع ويغنس ونوطر وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى طراط مستقيم ذلك هزا الله يحتيه من يشاء من عباده ولو أشرفوا لحفظ عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكتروا بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين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 من أنزل الفتح الذي جاء به موسى نورا رغزا للناس تجعلونه طاطية تبدونها وتخفون كثيرا وعليتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون لتردف الذي بين يديه ولتنذرهم من القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صناتهم يحافظون ومن أعلم من افترى على الله أَوْ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وَمَنْ قَالَتْ أُنْزِلَ مِثْلُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَن تُسْكَمَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعون ان الله خالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانى تؤفكون خالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم بها في غلمات البلء والبحر قد تصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي واحدة فمستقر ومستودع قد خطلنا الآيات لقوم يفطرون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النقل من طلعها قلوان دانيه وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها, والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وموضه إلى ثمر إذا اثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله سركاء الجن وخلقا وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديعوا السماوات والأرض عنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وقيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد إن أكون مطائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميق عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نطرف الآيات وليقولوا درجت ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما هو حي إليك من ربك لا إله ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يَرْجِعُونَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْدَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَرِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آية بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُونَ لا يؤمنون ونقلب أسئدتهم وأبطارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طويانهم يعمهون ولو أننا وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن ما اشترهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين بعضهم إلى بعض ولو شاء ربك ما فعلوا فذل وما يستون ولتضع إليه الحجة النبي نا يؤمنون بالآخرة وليغضب وليختلسوا ما ذم مُؤذِّنَ أَفَعَينُ اللهِ أَنْتَرِيحَكَ مَوْضُوعَ النَّبيِّ أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلٌ وَالنَّاسُ نَأَتِينَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ نزلوا من ربك بالحق أنهم ربك فلا تكن من النمل مسلم وتمت ربك لا مبتدئ لكلماته وهو السميع العليم. وإن واستمع اكثر من في الارض ظلوا سبيل الله إن يتبعون الا الظن وان هم الا يقولون ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما نقوم ألا تأخذون ذكرتم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مغطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهرا في إن الذين الإثم بما كانوا يقتربون وَلَا تَأْكُمُوا مَا لَمُسْكَرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَبِقُهُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوْثُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ إِنْ لِيُجَادِلُوكُمْ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان منتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله, كمن مثله في الظلمات ليس بقارب منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا ان وما يشعرون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما وإذا جاءتهم آية قالوا حتى نؤتى مثل ما رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيطيب المدين عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح قدره الإسلام ومن يرد أن وَيَجْعَلُ قَدْرَهُ ضَيِّقًا أَوْ يَجْعَلُهُ يَصْعَدُ في ذلذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا اقراء وهذا اقراء ربك مستقيمه قد فصلنا الآيات طورا يذكرون لهم دم سلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا معشر الجن قد استكسرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا اسْتَمْتَعْ بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار متواك القالبين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نوى بعض الظن بعضا بما كان يكسبون يا معشر الجن الم ياتكم رسل يا معشر الجن ألم منكم عليكم اياتي وينذرونكم يا معشر الإن والإنس ألم يأتكم رتل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أن تتنا وضرتهم الحياة قالوا شهدنا على أنفتنا وغرتهم الحياة الدنيا وشيدوا على أنفتهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهيكا فرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وَرَبُّكَ الْعَزِيزُ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يشاء كَمَا إِنَّمَا أن من من إن وَمَا أَنْتُمْ بمعجزين. قُلْ يا قوم اعمل كانت تني عامل فتوف تعلمون, فتوف تعلمون مَنْ تكون له عاقبة التارئنه لا يثلح الوالمون وجعلوا لله مما زرى من الحرق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو وما كان شُرَكَائِهِمْ فهو يصل إلى شركائهم ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين فتن أولادهم شركاؤهم ليلبسوا يلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يسترون وقالوا هذه أنعام وحرق حجر, حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليهم سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لبطوننا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم قد ختر الذين قتلوا أولادهم كفاء بغير علم وحرموا ما رزقهم الله اقتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مقتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنقل والزرع مختلفا أكلت والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من تمره إذا أتمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تترفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وطرشا كنوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن اثنين ريحا ومأم الانتين اما اشتملت عليه ارحام الانتين نبهوا بعلم ان كنتم طابقين ومن الابنس ومن الفطر اثنين قل اجترك عَلَمْ كنتم شَاهِدًا إِذْ وَقَعَ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُذِلَّ النَّاسَ بَغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قل لا أجد فيما هو حي إلي محرما على طاع يطعمه إلا أن يكون ميتة أو ثممت سوحا أو لحم خنزير فإن فَإِنَّ من أَوْ أو ففقا أهن لغير الله فمن افطر وغير فاغ ولا عاد فإن ربك وفور رحيم وعلى الذين هاتوا حرمنا كل ذي خفور ومن الفقر والغنم حرمنا ما ذلك جزيناهم ببوء وإنا لطابقون فإن كذبوك فأقوم ربكم ذو رحمة واسعه ولا يرد بأسه عن القوم مجرد فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من عين فتخرجوه لنا. إن تتبعون النار وإن أنتم إنا تخرطون قل فلله أجمعين قل الذين يشهدون أن ان الله حرم هذا فايتوب فلا تشهد معهم ولا تشبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا بالآخرة والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم ان لا شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم إلا في النحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا فواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النهج التي حرم الله إلا في ذلك موطاكم فيه لعنكم تعطلون ولا تقربوا ما لن يسيننا بالذين أحسن حتى يبدو أسد واوفوا الكيل والميزان من في الصلاه تنلت نفسا الا وسعها واذا كنتم وَلَوْ ولو كان ذا قوما وبعهد الله ذلكم وصعتوا به لعلكم تذكرون وان هذا قراطي مستقوما فاتبعوا ولا تتبعوا السهل فتفرط بهم عن كبير ذلكم وصعتوا به لعلكم تتقون ثم زينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا هُوَ شيء أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ إذا كتاب أنزلهم بارثا فاتبعوا والتقول عن لكم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا أن تقولوا إنما أنزل على قاتلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب ما أحدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فروقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كان يفعلون. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يرلمون قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن فطلاتي وانتقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريكنا وبذلك أمرت وأنا أول المثلمين قل أغير الله أبني ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس عَلَيْهَا عليها ولا تجر واشرة در أخراتم إذا ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه وهو الذي جعلكم خلائفاً أرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك تريع العقاب وإنه لرسوله رحيم كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم أهلتناها فجاءها بأتنا بياتا أو هم قائلون فما كانت عواهم إذ جاءهم بأتنا إنا أن قالوا إنا كنا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْنَهُ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُفْسِدِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بَعْضَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حق فَمَا سَقُلت مازين بُ فَأنا إِكَ غون مُفحون وَمنن خَفَت موازين فأولئك الذين خَطِوا ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم طورناكم ثم قلنا للملائكه السجود ادم فسجدوا الا ابليس فسجدوا الا ابليس فلم من الساجدين قال ما منعك ألا تجد إن أمرتك قال أنا خير منه خلقت النار وخلقته طين قال فاحبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاقرج إنك من الصابرين قال أومني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظر قال فبما أغويتني لأقعدن له طرافك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيدي ومن خلفهم وعن أيمان وعن شمائن ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خوج منها بزعوما مجحورا من تبعث منهم لأن أن جهنم منكم وَيَا ويا آدم افقم أنت وزوجك الجنة فكنا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس له الشيطان ليبذي لهما ما موري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقع سمعهما لكما لمن النعطحين فجلاهما لما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطبقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عتوبين قالا ربنا ظلمنا وَقَتَنَا وَإِن لَمْ تُؤْخِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَهْدًا وَلْتَكُنْ فِي أَرْضٍ مُسْتَقِرٌّ إِلَى حَقٍّ وَقَالَ فِيهَا تحيون وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تخرجون. فلي آدم قد أنزلنا عليكم باسا وريسا وآتكم وريسا وربا تستقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آجم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لمذيهما سوآتهما إنه يراكم ووطبيلهم حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ أَوَلَا اللَّهَ لَا الامر ربي بالقسط واقعوا جوهكم عندكم لمسجد واجعوه مخلطين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم ضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ان وكلوا واشربوا ولا تتركوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم دينة الله الذي اخرج والطيبات من قل هي للنبيين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصم الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما فطن والجسم والفغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به قَالُوا وَأَن تَقولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يَا بَنِي آدَمَ إما من استقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم والذين كسبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النارهم فيها فمن اظلم ممن ترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسوما يتوفونه حتى اذا جاءتهم قالوا ضلوا عنه حتى إذا جاءتم رسلنا يتوفينهم قالوا أينما كنتم تجعون من دون الله قالوا ظلوا عنا, عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا فيهم من قد خلق من قبلكم من الجن والإنس في لما دخلت الامه لعنت اختها حتى اذا الداره فيها جميعا قالت اقراوا من قالت اقراوا من ربنا هؤلاء لنا يضمننا فاتهم عذابا اوقعا من النار قال لكل ضعفه ولكن تعلمون وقالت ما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تسبقين. إن الذين جذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سمي خيارك وكذلك نجزي الجرين من جهنم مرهادهم ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظليم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعى أولئك أصحاب جمتهم فيها صالحون ونزعنا ما في قدورهم من من أنهار <تصفيق> ونزعنا ما في كدورهم من كدير تحتهم من أنهار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لقد جاءت ربنا بالحق ونوضوا أن تلكم الجنة ورثتها بما كنتم تعملون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 كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون النار ربنا لا تجعلنا مع الله. ونادى أصحاب الأعراق رجالا يعرفونهم بخيمان طالما أو ما عنكم جملكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أختمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقت لله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين فاتخذوا بينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد إلناهم بكتاب فصلناه على علم مدى ورحمة لطوئين هل ينبون يَأْتِي تأولهم يوم يأتي تأول يقول الذين نسيه من قبل قد جاء سلت ربنا بالحق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 ينجي ليلى النهار يطلق حسيسا والشيء والصمر والمجين بتصراتي أَنَا ألا له طلب والأمر تبارك الله رب العالمين خذوا ربك تضروا وقفنا إنا مباعي حسور كثير ولا تفتدوا في أرض بعثا لا قالوا ربنا ان رحمت الله قريب من المحسنين والذي يغفر لنا حبسه بين يدي رحمته حتى الى من نَرَى كَذَلِكَ نُقِيمُ الْخُسَانَ عَلَنَا كَذَكَرُوا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِمِنْهَمِتٍ وَالَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ خَابَ لَهُ نَكَيدَةٌ جَاءَتْ بِصُنْعٍ مِنْ لا لَقَدْ إِلَى فَقَالَ يا